بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِينَ الله لا إله إنا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لنا بين يديه وأنزل الثورات والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرطان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد هو الله عزيز من المتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصرركم في الأرحال كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم قُل لِّئِنِ انْذَرَ عَلَيْكُم كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ, هن أم الكتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ سيستمعون ما تشابع منه ابتغاء التكنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأميله إلا الله والراتحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى ربنا لا تجر قلوبنا بعد إذ هدنتنا وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله ما يخلق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 قل إليين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وجد المهاد قد كان لكم آية في سئتين كفتا سئة سمعفر في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطي المقوصرة من الذهب والحبة من الذهب والحبة والخير المسونة والألعاب والحظ ذلك متاه الحياة الدنيا والله عنده حسن المعار فَإِنَّ أُولَئِكَ أُوْلُوَ الْأَرْضِ أَحْسَنُوا مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا الْكَفَرُ فِي الْأَرْضِ أَحْسَنُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ عِبَادِنَا إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا الَّذِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا لَا آمَنَّا مُتَغَفِّرٌ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا مِنَ النَّارِ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوصوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم وَمَن يَصُوَى بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِيعَ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَهِيَ اللَّهُ وَمَنْ إِسْتَبَعَ عَنْهُ وَقُلْ إِنَّ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْلَى إِنَّ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ إِهْتَدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ أَعْجَبُنَا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسرين ألم تر إلى الذين يؤتون قصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم يتولى فريق منهم وهم معرقون ذلك بأنهم طاروا لنشمت سنة أو إلا أياما معبودات وغرهم في دينهم ما كانوا يكثرون فكيف إذا جمعناهم اليوم لا رب فيه ورسيت كلنا تنا كسبت وهم لا يظلمون قل الله من مالك الملك تؤسي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من, تشاء وتعز من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 لا يتقد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُخْفُونَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَلَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يوم تجد كل نس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء ترد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ونحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إنكم أن تحبون الله فاستعينوا يحبكم الله ويغفر لكم من بكم والله رفور رحيم كل أطيع الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.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 وليس لكوك الأمتا وإني تميتها مريم وإني أذيلها ذكا وذريتها من الشيطان الرجيم فتقدلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباسا حسنا وتفلها زكريا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 شرية طيبة إنك سميع الزعاء فنادت الملائكة وهو طائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب عنا يكون ريبنا وقد بلغ من الكبر وامرأة حاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلمناك ثلاثة أيام إذ لا رمجا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم الله الطفاك وطهرات والطفاك على نساء العالمين يا مريم وقنتي لربك واشتدي ووكعي مع الوافعين ذلك من أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مظلم وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِلَى قَوْلِ كِتَابِكَ سَيَأْتِي يَوْمٌ مِنْ اللَّهِ يُدَبِّرُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجْهَهَا وَجْهًا مِنْ سُدًى وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ويكلم مات في المهدي وكهلوا ومن الصالحين قالت رب ان لا يكون لي وارثه ولم يمت في دجى فهل لك بذلك الا هو يخلق ما يشاء الى قضاء امره فانما يطول له قوم فيكون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 أني أخلق لكم من الصين تعيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأذرئ الأسماء والأذرط وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتقرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمَا قَدَرَنَا لَنَا بَيْنَ يَدَيْنَا مِنَ الشَّرَاءِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أُنصِرُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أُنصِرُ اللَّهَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ونكروا ونكر الله والله خير الماكنين إذ قَالَ الله يا عيسى إني متوفيك ورافرك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبهوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ ما رجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا وحربهم على ضيع شديد في الدنيا والآخرة، وما لهم من عصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجوا فيهم أجورهم.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 أنا الحجّاج كفّي من دعمنا جَعَكَ مِنَ الْحِلْمِ فَقُلْتَ عَلَوٰ فَقُلْتَ عَلَوٰ نَبِنَ وَنَبِنَ أَنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَ أَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم فنجعل لأنك الله على الكالبين إن هذا لهو القصف الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقل بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولناه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم التوراة وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من عند الله فلا تحقرون ها أنتم هؤلاء ها جادتم فيما لكم به علم فليمتحون دون فيما لن لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَالدَّقَائِقُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُظْلَمُنَّكُمْ وَلَا يُظْلَمُنَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقْرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا أهل الكتاب هم تلبسون الحق بالباطل وتستمون الحق وأنتم تعلمون وقال الصائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واضطروا آخر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 قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واتع عليم يخفص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل كتاب من إن تأمنه بتنطار يؤديه إليك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 بلاء من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المستقيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم كمنه قليلا أولئك لا خلاص لهم في الآخرة أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وإن منهم لطريقا ينمون عن سنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو منهم لَيْسَ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَأَنْ يَقُولَ هُوَ إِلَهٌ مَعَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثم يقولون إن يكونوا عبادا لمن دون الله ولكن يكونوا ربانيين ولكن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تستقلوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميزاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أم جاء ثُمَّ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالَ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اَغَيْرِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ والأسباق وما موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبسغ غير الإسلام بنا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فَإِنْ يَهْدِ إِلَٰهُ قَوْمًا فَهُوَ هَادٍ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ وَيَجْزِي الْمُصْلِحِينَ بِالْحُسْنَىٰ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ أَرَأَيْتَ أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منظرون إلا الذين تابوا من دعم ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيل إِنَّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم ولهم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهْبًا وَلَوْ اِسْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى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 إليه آياتهم بيناتهم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس اج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كثر فإن الله غلي عن العالمين قل يا أعلى الكتاب لم تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تقصون على سبيل الله الأنامل تبغون ها وجاء تبغون ها وجاء وما الله لغافل عن ما يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فيقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تفرون وأهاتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقين بالله فقد هدي إلى صراق متقيم يا أيها الذين نرسق الله حقة خاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحضر الله جميعا ولا تفرقون فَلْكُرُونِ عَنَّتَ الله عَلَيْكُمْ اذْكُرُونَا ثُمَّ اعْتَذَا ان فَلَمَّا نَقُولُ بِكُمْ فَأَضَحْتُمْ فَأَضَحْتُهُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى جَذَاعِ حُفْرَةٍ مِنْ أَنَّ يَفَأْقَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُدِينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَنَّكُمْ تَحْسَدُونَ وَالَّتَقُونَ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَغْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَاهَا إِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَقْتَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْزَّيْنَاتُ وَأُولَاهَا سَوْءُ وُجُوهِهِمْ أَمَّنَ الَّذِينَ نَجَّتْ وُجُوهُهُمْ أَتَفَرَّجُونَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يُضِّيُّونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إذ آيَاتُ اللَّهِ نسلوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وما الله يريد ظلما للعالمين وإله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يبروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون طيبت عليهم الملة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَغْرَفُونَ مِنَ اللَّهِ وَبُرِّئَتْ عَلَيْهِمْ مُرْنَكَنًا رَأَيْتَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَصْرُخُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْعُقُوقِ هَلْ عَلِمْتَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسَ سَوَاءً بأمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل لهم يستودون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلا ينكرون والله عليهم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها فر أصابت فطالت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلتت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطالة من دونكم لا يخلونكم خذالا ردوا ما علقتم أَغَيْرَ رَسُولٍ نَّخْضًا لِّلْأَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي قُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَالُوا إِنَّمَا لَكُمْ الْآيَاتُ إن كُنْتُمْ تَسْحِلُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا رَأَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِلَّا كَمْ سَتَكُمْ حَسَنَةً سَتُؤْمَ وَإِلَّا تُصِلُكُمْ شَيْئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِلَّا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ شَيْدُهُمْ شَيْئَةً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِلَى غَدٍ سَمِينَ أَهْلُكَ بَوْءُ الْمُؤْمِنِ لَمَقَاهِرَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ هم مصاب فتان منكم ان تشكوا والله وليهما وقال الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدرهم وأنتم من الله فتقب الله ان لكم اَيَذْهَبُ الْمُؤْمِنُونَ اَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ اَنْ يُمْدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْآلَافِ مِنَ اَلْمَلَائِكَةِ الْمُنْذِرِينَ بَلَى اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُنْذِرُكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْآلَافِ مِنَ اَلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا نَجْعَلُ لَهُ مِنْ عِوَجٍ إِنَّهُ كَانَ شَيْئًا مَّقْدُورًا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَيَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلْتَ وَإِنْ تُحَوِّلْ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واستقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيلوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَدَدَ الْمُصْطَفِينَ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ جَاءَتْهُمْ الصَّارِخَةُ يُنْذِرَايَ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَذَابُ أَنِّي لَا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَأَوَلَمْ أَنقُصَهُمْ لَكَرُّ الله لَكَرُّ الله فَتَسْتَغْفِرُوا لذنوبهم ومَن يَغْفِرُ الذنوبَ إِلَّا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَئِذَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وجناتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونحن أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فتيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعرة للمتقين ولا تهنوا ولا تأذنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن يمتشكم قرح فقد مسك القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولينحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حكرتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 أَغَيْنَمْتَ أَوْ خَسِرْتَ لَنْ قَضَى لَكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْنِي لَهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حِسَابًا مُؤَجَّلًا ومن يريد ثواب الزنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وتأي من نبي قاتل ما هوري الديون كثير كما وعنوا لما أطابهم في سبيل الله وما ضحف وما استكانوا والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا جنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجذبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين منو إهن شيطان الذين كفروا وردكم على أحقابكم يردكم على أحقابكم فتنقربوا خاطرين بل إلى الله مولكم وهو خير ناصين سنقيض قلوب الذين كفروا عن بما أشرطه لله ما لم ينزل به شرطنا هُنَا وَهُنُّ نَارٌ وَبِئْسَ مَثْوَى لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ إل تَحَسَّسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَجَرْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ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 فَسَأْسَابِكُمْ عَمَّا بِظُلْمِ الشَّيَاطِينِ فَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنذِرَ عَلَيْكُمْ إِنْ دَارَ لَكُمْ بِأَمْرٍ مِنْ عَذَابٍ يُصِيبُ طَائِفَةً مِنْكُمْ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 وليرسل الله ما في قلوبكم وليومحه ما في قلوبكم والله علِيمٌ بذات القلوب إِنَّ اللَّيْلَ تَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ يَوْمَ أَنْتُمْ قَلْبَ عَمِينٍ إِنَّ السَّذْرَ لَهُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِنَا كَذَبُوهُ وَلَقَدْ أَفْضَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَرِيمٌ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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت صرا غريب القلب لا نقض من حولك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 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ وَهِيَ كَافِرَةٌ وَمَن يُغْنِ اللَّهُ نَأْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَتَمَرِّدَ الْبَعْرُ وَأَنَا اللَّهِ كَمَا هُوَ بَأْسَحَطِينَ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَاهِنٌ وَبِأَجْلِ النَّطِيرِ هُمْ نَوْجَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يُبْعَثُهُمْ مُجْمُرًا إِلَى أَنفُسِهِمْ يسل عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتكم مضيبة قد أصلت مثليها أقلتم أن هذا هل هو من عباده؟ هو شكون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 هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان يقولون لأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قعلوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحترن الذين قتلوا في سبيل الله أم وعسى بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسترشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَجْتَبِشُونَ بِعَمَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَتَفْضِيلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَجْرَ الْمُنْكِرِينَ الَّذِينَ شَجَعُوا لِلَّهِ وَوَجُلِ مِنْ دَعْهِمْ أَفَضَدَهُمُ الْقَرْفُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ النَّعْمِ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ نَاسٌ إِنَّنَا سَقَرْتُمْ جَمْعُ لَكُمْ فَأَخَّوْهُمْ فجعلهم إيمانا وقالوا حقنا الله ونعم الوثنين فانقنبوا بمعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إننا ذلك الشيطان يحوق أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذي من في الكبر إنهم لم يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إِنَّ الَّذِينَ اسْتَغْنَوْا الْكُفْرَ بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ شَرٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ خَيْرٌ إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ إِنَّمَا نُمِدُّهُمْ لِيُذَادُوا إِسْمَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ما كان الله يلغى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطرعكم على الغائب ولكن الله يجتبي من رسلي من يشاء آمنوا بالله وغسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب النبيين يبقلون لما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون مع مخلوبه يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون قبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله شطير ونحن أغنيات تركت ما قالوا وقتلهم الأنبياء بأجر حظ ونقول لوك عذاب الحق ذلك بما قدمت عندكم وعن الله ليس تضن من فَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَهِدَ إلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاسُ قُلْ قَدْ جَاءَ أَكْمُشٌ مِنْ قَبْلِهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي خُلِصَ كَرِيمًا فَتَذْكُرُوهُمْ مِنْكُمْ صُمْ فَارِقِينَ سَيَكْرَبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالذِّكْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس دائقه الموت كل نفس دائقه الموت وانما توسونه هجوركم يوم القيامه فمن زحزحها عن النار وادخل الجنه فقد فاز كُلُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاهُ الْغُرُورِ أَتُظُنُّونَ أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ يُغْنُونَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَلَا يَذُوقُونَ حَرَجًا إِلَّا مَن كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِذَا خَلَى اللَّهُ بِنَفْسٍ مِّنَ أُوتِ الْكِتَابَ نُذَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُن فَوْرًا فَنَبذُوهُ وَرَاءَ أَظْهُرِهِمْ وَالشَّرُّ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هَذِهِ مَشِيئَتُهُمْ لا تعتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تعتبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إنا في خلق السماوات والأرض اختلافاً ملياً إنها للأيات لأولي الباب الذين كونوا الله فيها نوّ وقروده وعلى جنودهم ويتفسرون في خلق السماوات والأرض أَبْنَآ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَ سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناجيا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من ضعف بعض خلتنا هاجا ويخرجوا من جهارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار شواد من عند الله والله عز وجل حسن الشواد لا يغور أنك تقلو الذين كفروا في البلاد. مساء قليلا ثم نأواهم جهنم ومئة المهاد لكن اليمين اتقى ربهم لهم جنات سئر من سحفها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِئِينَ لِلَّهِ خَاسِئِينَ لِلَّهِ إِلَّا يَشْتَوُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَا إِكَالَهُمْ أَجْرُهُمْ يَدْرَبْهُمْ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واستقوا الله لعلكم تفلحون